يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحم الغفور. وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عارم الغيب لا يعزه عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا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 مرتون رزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجذن لي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 قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً بِهِ جِنَّ بَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِيهِ الْعَذَابُ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا لَا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ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 وقرينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وَأَعْمَلُوا فَالِحَا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِثُلَيْمَانَ الْرِّيحَ غُدُرُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَثَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَيْرٌ يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء لا وتماثيل وجفانك الجواب وقدور الرسيات يعملوا آل داود شكر وقليل من عباد يشكون. لَمَّا قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مساكنهم آية جنتان عيّمين شمال. كلوا من الرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتيهم جنتين ذوات يكلن خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جذيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيد سير فيها ليليا وأيام نابين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فجعلناه. كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليث غن فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ولا في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من غهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمنذن له حتى إذا فزع بِهِمْ قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أويكم لعلى هدنوا في ضلال مبين قل لا تسألون يفتح بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل الروني الذين ألحقتم به كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أن لكم نامو مين قال الذين استكبروا للذين, استكبروا للذين, استضعفوا للذين استكبروا يعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل الليل والنهار إذ تامروننا اذاب وجعلنا لولا لفي أعناق الذين كفروا هل يجذون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير قال نطرفوها ويسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا كَانَ فَاقِدًا مِنْ شيء فَهُوَ يَخْلُفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ يوم نحشرهم جميعا، ثم نقول، ثم نقول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 نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهمون لكم عما كان يعبد ونفروا للحق لما جاء وَمَا أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ قَبْلَك مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا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 لا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغي فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا ممن وقالوا آمنا وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وَقَدْ كَفَرُوْا بِهِ مِنْ قَبْلٍ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِمَّا كَانَ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلٍ إنهم كانوا في شك